Rabbana wa adhulhum jannah adnillati wa attahum wa man salha min abayahim wa azwajhim wa zuriyatim. Innaka anta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 kau, Rabb, na kami tena tani, wa ahyi tena tani, fagta'rifna bizonubina, fahal ila kurojim sabil. Zalikum bainnahu, iza dui Allah wa Hudu kafartum, Falhukmulillahi alaihi al-Kabir, huwa al-Ladhi yurikum ayaathi, wajenazil lakum min al-Samai rizqaa, wama yatabkaru illa ma yuniib. Fadzulillah mukhlisina lahul-Din, walau kerha رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ لله الواحد القهار اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا علم اليوم إن الله سريع الحساب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 إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم واهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قوم إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ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 kabur maqtan inda Allah wa'inda al-lazhin aamanu kathalik yatbaw Allah ala kul qalb mutakabbir jabbar wakal fir'aun ya hamanu bennilih sarhaa l'arliy ablughu al ya hamanu bennilih sarhaa l'arliy ablughu al-asbab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 Wahai orang-orang yang beriman, kamu harus mengikuti jalan yang benar. Aku akan menunjukkan jalan yang benar. Aku akan menunjukkan jalan yang benar. Aku akan menunjukkan jalan yang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 الله. إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب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 وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعوا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 Yoma la yang fagul zalimin ma'ziratuhum, walahum al-lagnat, walahum suruddar. Wallahud aatina Musa al-huda, wa aurthna bani Israel al-kitab,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 ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا